كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ترجمة صحابي الحديث ألا وهو عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه وذكرنا مبدأ أمره وأنه شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم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 إلى قليب بدر أي أن هؤلاء الذين دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم قتلوا جميعا يوم بدر وظل ابن مسعود فقيرا يعني كان ضعيف العشرة كان ضعيف العشيرة, العشيرة كان ضعيف العشيرة كان ضعيف البنية وقد ثبت هذا في مسند الإمام أحمد بسند حسن من حديثه رضي الله عنه قال كنا نجدن الأراك الأراك اللي هو الشجر اللي بيطلع منه السواك يعني فضحك الصحابة من دقة ساقيه فقال عليه الصلاة مما تضحكون قال يا رسول الله من دقة ساقيه قال والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد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 من زكاة المال قال لها سليه أنت فذهبت زينب إلى النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيته ووقفت على الباب فلقيت مرأة أخرى اسمها زينب أيضا سألتها يعني ما الذي أقدمك قالت, قالت جئت أسأل للنبي صلى الله عليه وسلم هل يجوز أن أعطي زكاة مالي لزوجي نفس نفسي نفس المسألة وهما الاثنين وقفين على الباب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 لكن لما دخل بلال وسائل أبي عليه الصلاة والسلام قال له من السائلة ما يضرش بقى بلال يقول له لا ده. قال زينب قال أي الزيانب يعني برضو شؤون النبي صلى الله عليه وسلم يعرف برضو زينب خلاص المدينة فيها أكثر من زينب قال أي الزيانب قال مرأة ابن مسعود قال نعم لها أجران لها أجران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 أن ترفع الحجاب وأن تسمع سوادي حتى أنهك يعني شوف يعني إذنك علي أن ترفع الحجاب وتسمع سوادي السوادي هو يعني فأقول له أذن الإبن مسعود أن يدخل بيته في أي وقت ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يناجي أحدا من الناس سراً كان ابن مسعود يدخل لأن ابن مسعود اختص بثلاثة أشياء كما قال أبو الدرداء قال لعلقمة ابن قيس أليس فيكم صاحب النعلين والسواك والوسد؟ كان ابن مسعود على طول نعل النبي صلى الله عليه وسلم معاه إيده كان هو الليلبس النبي صلى الله عليه وسلم النعل بتاعه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 لكن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد هو أبو بكر وعمر لو المسعود بيصلي وصل عند المية من سورة النساء وركع يدعو فقال النبي صلى الله عليه وسلم له سل تعطى سل تعطى فلما انتهى ابن مسعود من صلاته ذهب إليه أبو بكر لما أصبح أبو بكر رايح يبشره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 ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد أهدبأ اللي الذي استجيب لابن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم قال سل تعطى في نصف النهار كذا عمر بن خطاب ذهب ليبشر ابن مسعود بهذه البشرة فوجد أبا بكر سبقه فقال يرحم الله أبا بكر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 تضرب إليه أكباد الابل لركبت إليه عشان كده في مرة من المرات كانوا كان أصحاب عبد الله مع عبد الله بن مسعود يقرؤون القرآن في دار أبي موسى الأشعري وكان عبد كان أبو مسعود البدري من ضمن الرفقة التي تجلس في هذا المجلس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 ويدخل إذا منعنا ده برضو فيه إشارة إلى قرب عبد الله بن مسعود من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والله سبحانه وتعالى أسأل أن يفهمني وإياكم وأن يعلمني وإياكم إنه ولي ذلك والقادر عليه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته